نخرجكم طفلا ثم لتبلو اشدكم أ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل ل ع م ر ل كي لا يعلم من بعد علم شيئا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 من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فليمدد بسبب إلى السماء ثم موسوعه فلينظر ل يذهبن كيده م النابلسي يغير و ك ذ ك أ ز ل ن ه آيات ي ن ا ت و ل ل ع ل ي م ن إن يريد ا ل ذ ي ن ن آ م و ا و ا ل ا م ي ه والصابئين والنصارى و ا ل م و س و ا ل ذ ي ن أ ش ر ف و ا إ ن ا ل ل يفصل ه ب ي يوم ن ه م ا ل ق ي ا ا م ة إن ل ل ه ع ل ى كل الذين شيء شهيد إن آ م ن و ا و ا ل ذ ي ن ه ا د و و ا ا ل ص ا م ي ه والنصارى ا ل موسوعه ا ل ذ ي ن أ ش ر النابلسي ن م ا ل ل ه ع ل ى كل شيء شهيد أ ل م تر أن ا ل ل ه ي س ج د ل ه م ن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 ن ا ر يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما إن الذين الله يدخل آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ا ل ح ت ج ن ا ت ت ج ر ي من تحتها ا ل أ ن ا ي ح ل و ن فيها م ن أ س ا و ر من ذهب ل ؤ ؤ ل ا و ل ب ا س ه م ف ي ه ا حذير وهدون وإلى الطيب م ن ا ل ق و ل و ه ع ه ا ل الحميد إ ن ا ل ذ ي ويصدون ن عن كفروا س ب ي ل الله ا ل و م س ج د ا ل ح ر ا ا م ل ذ ي ج ع ل ن للناس ا ه س و ا ء ا ل ع ا ك ف فيه و ا ل ب ا د و م ن ي ر د ه بإلحاد ب ظ ل موسوعه نذقه من عذاب أليم إ ذ النابلسي ل ي ت أ ا تشرك في شيئا وطهر بيتي وطهر للعلوم ا الاسلاميه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 و أ ح ل ت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكاسرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير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 والذين آ م ن و ا و ع م ل و النابلسي ا كريم والذين ع و ا ف آياتنا معاجزين أ و ل ئ ك أصحاب ا ل ج ح ي م و م ا أ ر س ل ن ا من من قبلك ر س و ل و ل ا ن ب ي إلا ه في الا ش ي ط ن أمنيته في إ ل اذا إ تمنى القى الشيطان في أ م ن ي ت ه فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان تمنى في م ن س خ ا ل ل ه م ا ي ل ق ي ي ا ا ل ش ط ن ثم يحكم ا ل ل ه آ ي ا ا ت ه و للعلوم ه ي حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في م ما ل ق فتنة ب ه مرض و ا ل ق ا س ي ق ل و وإن ب ه م ا ل ا م ي ن لفي شقاق بعيد شقاق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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أ ا و ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك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 د موسوعه ك فقل ل ل ا ل م ب النابلسي ت ع م و ل ل ه يحكم ي يوم ن ك م ا ا فيما م كنتم ة فيه ت خ للعلوم أ م م ا في ا ل س م ا و ا ل أ ا م ي ن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 موسوعه النابلسي للعلوم إن ا ت ا ل ل لن ه ا س ل و ا ج ت م ع و ل ه